الحج ذرحج قيم ذي هادات قنضم احنا جاء المرشن اي او يقيم غير حج ذرحج عن رصف عن هدا ذي هادات من غيق ان قرب غير حج يخزاع ديسي ناس رحج حج اخزاع ديسي ناس رحج ناس يوار حج ايوكي مليحشة ولا ذا حج اخزاع ديسي ناس مليح بارك الله فيك رحج ناس رحج رخنشين اتوري خربي هو داين ختخزاد و واخا نقتسقسيد هو داين قطي الليد في هيدا كيحنجان يحنجع المرشن ترهيدا كي يونا يونا المرشن الخو هذا غنشتم لها شويهك الحاج حاجه غزا الناس هو الحاج نشي نقت والد مندر ما مشي غير هايك كرهير الناس الحجه الحجه هو كنت الناس من من الناس <سؤال> من ذم ينضان الحج ناس الحج من مانتعقي ابن ششم عشرين سنة غد فاع نقد خمسة وعشرين قاع الحج ناس الحج إمشوا من يروم ينساقن شو بعرضوا يتعرفنا مغد فانه عقب عشرين سنة ناق خمسة الناس من ذم ينضان أنا عقب غفترة المراهقة حجه خص ما غامين الحج هل يمكنك ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل دي ان تتعامل يحسب دار تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل مع الناس تتعامل مع يخافن تتعامل مع ان تتعامل مع ان تتعامل من ان الناس من ان تتعامل مع ان تتعامل مع ان ناس نجمر قي الناس غومشة وما يفراني الناس غومشة وما يفراني الناس ما انت الناس خزاشك الناس أنت إنس من ما تغيصر الخباني عند ديشي باش كليتو قاطر زراعات من تربندو هو دروم شمن نياك الحا <سؤال> يوديني غير على عقل <سؤال> 10 غير ساعاتيو في الداع عقل 10 اا اش زغات 10 ميون تاع الحا اسبوع نش 10 ميون تقزلي ساعات يتورى الضبع حاجه ودت سيشار صباح شويتي خذات ولف على بعونس حاجه تعيق كي مغاري نم تعطنت مشى وجيزين ساعه دقه حاجه نتسري صدر خمسه حاجه ودت سيشار سته سبعه الحاجيكه ثمانيه الحجة و الحج يكع يعصب يندهت بشكل نس إروح على الحجة غير ضغوان تداث إسقاق بخس الحجة طالما استوت نس الحاج على سلامتك الحج ماذا يصير نس الحجة أني غام عشرين سنة غت فوها وجيع بعشر سنة قش متار ذي غريه منومي توان تيركلومو الحجة غصب ذي صن نس الحج مش يغين غص غيوش شوي شوي تغ قش جيران سيران جيران معنا جيران جي جيران الناس مش يغيين الحاج ما شي قامين دايوغين ما عامين نقنهارا الناس يوصافين غير حاج نقيا يا مرقين نقيا يا مرقين مليح ما تساعد الناس غياق أو عشية اما امي واتوسيد الناس شكرا